نلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في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 وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا الرسول فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أخذا وبيلا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 علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون, يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرعوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم